وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم الخطبة رقم خمس أحيانا نذكر من فقه النصر والتمكين أسبابه وأحيانا شروطه وأحيانا مراحله ونتائجه فنحن بين هذه العناصر نتنقل في رياض نظرة من خلال القرآن الكريم أعلى مراحل التمكين الحكم والسلطان كداود وسليمان عليهما السلام والبعض يقول داود وسليمان أمبياء معصومون ومع أنهم معصومون فإن الله تعالى وجعلهم قدوة للأنام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدف عايزين نموذج مش أنبية قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب على قوم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوم قل نياز القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطر كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا ياز القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاع أن يظهروه وما استطاع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ذو القرنين مسمه أين كان مكانه؟ متى كان زمانه؟ أغفل القرآن ذلك لعدم الفائدة من ذكر ذلك إن القرآن الكريم في القصص يذكر من القصص العبرة والفوائد والدروس المستفادة فهو ليس كتاب تاريخ يسرد التاريخ سردا وإن كان لم يخلو من التاريخ وليس هو كتاب طب وإن كان لم يخلو من الطب وليس كتاب حساب وإن كان لم يخلو من الحساب فهو في النهاية كتاب هداية جمع كل العلوم جمع كل العلوم امرأة العزيز ما اسمها لا فائدة من ذكر اسمها أم موسى اسمها لا فائدة من ذكر اسمها كلب أهل الكاف ما لونه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علم لا ينفع وجهل لا يضر قال ذلك في مقدمة أصول التفسير العبرة والفائدة العبرة والفائدة ما هي معالم التمكين عند ذلك القرنين ومعالم التمكين في ثلاث عناصر أولاً دستوره العادل اثنين منهجه في التربية ثلاثة استفادته من العلوم التجربية المتاحة تحت يديه أولاً دستوره العادل دستوره العادل هذا الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ربط الأرض بالسماء وربط الدنيا بالدار الآخرة لابد أن يكون له دستور عادل مع أن الله تعالى خيره في هؤلاء القوم المفسدين عند مغرب الشمس فوضه أن يفعل ما شاء من العقوبة أو من الإحسان ولأنه, لا ولأنه يؤمن بالله واليوم الآخر حينما خير وفوض لم يخطر إلا منهج الله سبحانه وتعالى ما هو منهج الله إسابة المؤمن ومعاقبة الفاسد قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن الجنة في الأخرة وسنقول له من أمرنا يسرى سنتعامل مع المؤمن الطائع باليسرى ونقربه ونتعامل مع المفسدين وأهل الفساد بالعقوبة ونبعده هذا منهج الله تعالى العدل هذا منهج الله تعالى العدل بين العباد قام به ذو القرنين حينما خير وحينما فوضه الله أن يفعل ما يشاء كما قال تعالى لسيدنا سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب افعل في المال ما شئت ومع ذلك المؤمن ماذا يفعل بالمال إلا ما يرضيه ويقربه من الله سبحانه وتعالى يستخدم السلطان فيما يقربه إلى الله وكذلك يستخدم المال فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى أولا دستوره العادل بين البشر ثانيا منهجه الطربوي إنه حينما يعامل المؤمنين بالحسنة والمفسدين بالعقوبة فهذا منهج طربوي يحفز الناس على طلب الصلاح وإذا طلبوا الإيمان والصلاح فهم أهل إنتاج تستفيد منهم البلاد وهذا المنهج التربوي يبعد الناس عن الفساد لأنهم سيعاقبون من قبل السلطان إنهم أفسدوا فهذا منهج تربوي في الناس حينما يقرب أهل الإيمان وأهل الصلاح ويبعد أهل الفساد ويعاقبهم فإن الناس ترنوا إلى أن يكونوا صالحين إلى أن يكونوا مؤمنين والإيمان هو قرين الصلاح والإصلاح وإذا انعكس الأمر فقرب أهل الفساد وأبعد أهل الإيمان فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة فوضى وفساد في الأرض حتى يقول الرجل لابنه أنا مطمئن جدا جدا لما أسمع انك قاعد على القهوة بتشرب شيشة وحشيش وبنجو لكن انا انجآن جدا وخايف عليك جدا لما اسمع ان انت رايح تصلي في مساجد الناس السنيين هذه النتيجة وربما يحلب بالطلاق بطلاق امه على الولد ان هو ذهب الى هذه المساجد فامه طالق يعني معرض البيت للخراب إن انتهج ابنه منهج الصلاح والإيمان ومساجد السنية ماذا تخرج؟ لأن الإيمان لا يصدر عنه إلا صلاح وإصلاح ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون حينما يتنتكس المناهج تأتي النتائج بمعاقبة أهل الصلاح وإقصائهم وتقريب أهل الفساد وتشجيعهم وهذا يأتي نتيجة خلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى العنصر الثالث استفادته من العلوم المتاح رجل بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس لابد أن يكون له معرفة بالجغرافيا جغرافية الأرض والخريطة السياسية والطبعية والتضاريس كمان يعرف الخريطة السياسية أين الفرس والروم والتطار والمغول لابد أن يكون على معرفة بالخريطة السياسية وكذلك خريطة التضاريس والطبيعية أن يكون بمعرفة الأرض بواديانها وسهولها وهضابها وجبالها وبحارها وبحيراتها وإلا كيف يبلغ مشرق الأرض ومغرب الأرض دون أن يعرف تضاريس الأرض معرفة جغرافية الأرض معرفة خصائص الحديد والنحاس وكيف يستخدم هذه الخامات في مكانها وأن ينتفع بها وأن ينفع بها العباد وأن ينفع بها البلاد قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساو بين الصدفين يعني الجبلين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال وآتوني أفرغ عليه قطرة النحاس المزاب والنحاس المزاب المضاف إلى الحديد المصهور يحدث سبيكة قوية جدا هي أقوى من الحديد وحده وأقوى من النحاس وحده وهو ما يعرف بالسبيكة من الذي هداه, هداه إلى هذا؟ الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وصل إلى هذه الأمور لأنه من أهل الصلاح ولأنه من أهل الإيمان فيكشف الله له ما خفي على غيره استخدام العلوم المعصرة وتطوعها فيما يخدم العباد والبلاد هذه معالم التمكين عند زي القرنين فما هي أخلاقه؟ أولاً الصبر رجل يجمع الجيوش الجرارة بمعداتها الضخمة ويذهب إلى مغرب الشمس وإلى مطلع الشمس لابد له من قوة في التحرك وصبر وعند السكون وعند التأمين لهذه البيوش لابد من صبر كبير يوازي هذا العمل الكبير ثانيا مهابة ونجابة يستشعرها من يتصل به ويتكلم معه حتى أن أهل الأهل ما بين السدين المستضعفين هؤلاء الناس استشرفوا فيه مخلصا لهم من أهل الظلم والفساد مخلصا لهم من فساد يأجوب ومأجوب الذين يغيرون عليهم ويفسدون فيهم فطلبوا منه المساعدة أن يجعل بيننا وبينهم رغمنا فماذا فعل ذو القرنين قال منكم الخامات ومنكم القوى العاملة ومن عندي أنا بيت الخبرة والتصميم والإشراف على الأعمال وأنا متطوع بهذه الأعمال لا يبغي منهم مالا مقابل هذه الأعمال إلا أنه لم يجعلهم كسالى ويتركهم أيدي عاطلة فهذا منهج الله تعالى للقائد أن يستعمل الأيد العاملة لأنها إن لم تكن أيدي عاملة فإنها أيدي مخربة يستعملها هذا وذاك في الخرام من عندكم الخامات زبر الحديد والقطر النحاس، وآتوني زبر الحديد وأعينوني بقوة بالأيدي العاملة كما قيل من سألك أن تعطيه سمكة فعلمه كيف يصطاد السمك وأعطه شبكة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يسأله الصدقة قال ماذا عندك قال عندي كساء قال به بعه في السوق بتلات دراهم درام يشتري به قدوما ودرهم يشتري به طعاما لأهله ودرهم يدخره وجاء بعود جعله في القدوم وقال اذهب واحتطب خمسة عشر يوما ثم اتني فجاء بعد الخمسة عشر يوما مستغنيا عن الصدقة ومستغنيا عن السؤال تشغيل الأيد العاطلة منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدكتور عيسى عبده استاذ في الاقتصاد كان له محاضرة فطنطة من زمان كان بيقول فيها من أصول الاقتصاد في الإسلام قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال علي قال أحفر بير وطم بير ولا تعطي الأجير خطير جدا أنك تعطي للأجير حتى لو شغلته في أعمال لا يعد منها نفع الآن وما معنى احفر بير وطم بير سوى تشغيله لأنه إن لم يشتغل ماذا يكون الأيد العاطلة الأيد العاطلة في دار المسلمين كيف استخدمت في التخريب والتعطيل والإشعال النيران فمنهج منهج القائد الحكيم الرباني أن يستخدم القوى العاملة والخامات وعنده بيت الخبرة وعنده بيوت التصميم من يجمع هذه الأشياء فينفع بها البلاد والعباد ويصعد بأمته إلى أفاق السماء ذو القرنين من صفاته الصبر ومن صفاته أيضا الشجاع، فهو جسور غير هياب إذا كان الأمر في مرضات الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر في مرضاة الله تعالى، كثير من الحكام في التاريخ زمهم القرآن لهم حضارات وأهرامات ومعابد. لماذا زمهم الله تعالى لم يربطوا الأمر لم يربطوا الأرض بالسماء خربوا دين العباد وأفسدوا آخرتهم وماذا تنفع الحضارة بدون الدار الآخرة وكل الحضارات إلى زواف وإنما يمضح الله تعالى أهل القوة والسلطان إذا كانوا من أهل الإيمان ينفعون الناس في دينهم وينفعونهم في آخرتهم لأنهم إن أكلوا وشربوا وسعدوا وأترفوا ثم ماتوا وفي الدار الآخرة لهم عذاب أليم يعيش كالبهائم ويصبح كالبهائم هل هذه حضارة تمدح فمدح الله عز وجل أهل الإيمان إذا كانوا من أهل القوة والسلطان ولن يمدح النمروز ولا فرعون ولا همان مع إن لهم حضارات وفرعون زي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد من صفات زي القرنين أنه لم تضغى شجاعته وقوته على حكمته ولم تضغى عزيمته على رحمته ولم ولم يضغى حسمه على رأفته وعدالته ولم يأخذه الانتصار والفتح فيضغى على تواضعه فحينما ينسب الفضل ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ينسب الفضل إلى أهله الله كما فعل سليمان كما فعل سليمان عليه السلام قال هذا رحمة من ربي ولم يقل كما قال قرون إنما أتيتها على علم عندي قال كما قال سليمان ولم يقل كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي فيذكر الفضل لصاحبه الله ويشكر الله عز وجل ويتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له مكة دخلها على نقض متأطئا رأسه متواضعا لله رب العالمين وهذا شأن أهل الإيمان في غمط النفس والتواضع لله تعالى ليتم الله عليهم نعمته سبحانه وتعالى عفيف عن الأموال التي لا يحتاجها عفيف عن المال الذي لا يحتاجه وإن كان مستحقا له هلقوله نجعل لك خرب على أن تجعل بيننا وبينهم سد هنجعلك لك مال مقابل للعمل اللي انت هتقوم بي قال ما مكنني فيه ربي خير هو متطوع بالأعمال بالإشراف والتصميم وبيت الخبرة وكل حال متعفف هكذا أهل الإيمان يطلبون ما عند الله تعالى حتى وإن كانوا مستحقين لمثل هذا المال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فرض له الصحابة من بيت المال غزاء وكساء وعبد وجمل الغزاء والكساء مستهلك وعند الاحتضار بقي الجمل والعبد قال لعائشة اذهب بهما إلى عمر بن الخطاب يعيدهما إلى بيت المال فذهبت عائشة إلى عمر بن الخطاب يعني فقالت له يقول لك الخليفة كذا وكذا وكذا فيبكي سيدنا عمر ويقول لقد شق أبو بكر على من جاء بعده شق عليه لما نستن به هذه السنة يبقى كل خليفة المال اللي زايد عنده يرجع البيت المال مع أنه مستحق له ومفروض له فرض لكنه يطلب ما عند الله تعالى وإن كان مستحقا لهذا المال قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه قال عمر بن الخطاب أما أنا على بيت المال كالوصي على مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت من معروف هو هؤلاء الذين زهدوا حتى فيما يستحقون دانت لهم الأرض بمن عليها جاء إلى عمر بخطاب وأموال كسرة كاملة في سناديق ذهب والأحجار الكريمة وتاج السلطان وسيواري كسرة حتى ألبسهما سرق بن مالك بن باعشر ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، يزهد فيها وتأتيه الدنيا وهي راغمة، إذا كان يبغي ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن أن يستخدم القوى العاملة مع الخامات مع المواهب، وما أكسرها في العالم العربي والإسلامي، وما أكسرها هذه هذه الطاقات ما أكسرها. لكن من يجمعها ويستغلها في نفع العباد ونفع البلاد ويأخذ يا أخي ما يستحق مش عاوزين نقول يترك ما يستحق يأخذ ما يستحق لكن بالعدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى هذا المنهج الرباني لا يتبعه إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه والسن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا ذكرنا أن من شروط التمكين في آية التمكين في سورة النور يعبدونني لا يشركون بي شيئا وذكرنا تحقيق العبودية لله رب العالمين وذكرنا محاربة الشرك وذكرنا الإيمان أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح إذا كان غالبية الأمة على هذه الصفات مكن الله تعالى لهم في الأرض وأعطاهم الحكم والسلطة ومن ضمن هذه الشروط تحقيق التقوى تحقيق التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وعقابه وقايا التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله أما سمرات التقوى ففي سورة الطلاق ثلاث آيات ما مناسبة سمرات التقوى في سورة الطلاق الطلاق مشاكل الطلاق مشاكل وحل المشاكل بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن أعظم الله له أجرا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا كانت له جنات تجري من تحتها الأنهار واتقوا الله ويعلمكم الله من عمل بما علم أو الله علم ما لم يعلم التقوى سبيل أن يفتح الله لك أبواب العلم إذا عملت بما علمت بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ينال محبة الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات خصوص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين معية نصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى معية خاصة غير المعية العامة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ تَعَالَى فِي أَوْلَادِ النَّاسِ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي أَوْلَادِهِ جَزَاءً وفاقاً. صلاح الآباء ينفع الأبناء وصلاح الأصول ينفع الفروع وأما الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبهما صالحا فتقوى الله تعالى لها سمرات كثيرة إذا ما قام المؤمنون بتقوى الله تعالى كانت لهم هذه السمرات وبالتالي التمكين لهم في الأرض والعباد جزاء وفاقا لأنهم حققوا بذلك يعبدونني لا يشركون شيئا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء إذا حققوا الشرط حقق الله لهم الوعد والله تعالى لا يخلف وعده اللهم أرنا الحق حقا وذكنا التبع وأرنا الباطل باتا وذكنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همنا وغمنا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أصدر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم أبدنا من بعد الخوف أمن ومن بعد العسر يسرى اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمن ومن بعد العسر يسرى ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شراراناً اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حرما لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأطم الصلاة